أنا مسلم لا أعرف المسبا وسوى يصرخ يصرق يلتقي العربا أنا مسلم لا أعرف المسبا وسوى لا يصرق أما أنا فشمائري لا أستطيع الججاه والحفبا تتيم الججامه لا انت جميل العروبه تتواسد لا انت جميل العروبه في عند الوضع احججاما والهربا لا من عرومه القطعات للانقاصب صصب لن تترضبا لا